قد تقدم إن النفاق نوعان، نوع الأول نوع النفاق أكبر، نوع ثاني نفاق دون هذا فلا يخرج عن الإسلام، يحدث يسلب، يعد فلا يفي، فهذا ينتج من فساد بعض القلب، وعلى حسب صلاح القلب تصبح الأعماش، وعلى حسب فساد القلب تسد الأعماش، وكلهم بحسبه، كلهم بحسبه، الناس مرات في هذا فحر يوم المسلم. ولسي المنسوب إلى العلم وإلى الفضل وإلى الدين أي طاهرة قلبه من الدغل من الإعجاب والرياء والحسد والحقد على الآخرين وحين أن تصبح شوارحه تصبح أعماله والذات خيرا وتقوى الصلاحة